عقيدتي للحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي العظيم عقيدتي للحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي العظيم سيزول ليل الظالمين وليل بغير مجرم سيزول بالنور الظلام سيسود النور الظلام ظلام اعدم معتمين وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمئ بشريعه الله العظيم وبالنظام المحكم وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمئ بشريعه الله العظيم وبالنظام المحكم بشريعه القران دستور الحياه الاكرم سيسود النور الظلام Come um. يزول نور الظلام ظلام عهد معتمي بعقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر وبالهدى بهدى النبيل اعظم بعقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر وبالهدى بهدى النبيل الأعظم Сезгул лейл الظالمين وليл баги المجرم Сезгул بالнур الظلام Сезгул بالнур الظلام Зلام у ахд انا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي وبحب افدت معنى الفدا والعزه انا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي وبحب افدت معنى الفدا والعزه وبحب افدت رات في السجن اصدق خلواتي يزول بالنور الظلام يزول بالنور الظلام ظلام عادم مؤتمني عقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبيل العظيم عقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبيل العظيم سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين قلوب النور الظلام سنغلب النور الظلام ولما اهدم ماتمي سنعيد غراي اسلاميه يا اخوتي انا مؤمن يا امه الاسلام تملؤ مهجتي سنعيد غراي اسلاميه يا اخوتي انا مؤمن يا اخوه الاسلام تملؤ مهجتي نبضات امجاد توجه خافقي للكعبه ونو بنور الظلام سازول من نور الظلام ظلام اعدم معتمي عقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الاعظم عقيدتي بالحق بالايمان يسري في دمي بالروح تس ساروا بالهدى بهدى النبي العظيم سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرمين سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام ولا معدم معتمين سنعيد غرة اسلامية يا اخوتي انا مؤمن يا امة الاسلام تملو مهجتي سنعيد غرة اسلامية يا اخوتي انا مؤمن يا اخوة الاسلام تملو مهجتي نبضات امجاد توجه خافقي للكعبة سيزول بالنور الظلام سيزول بالنور الظلام بلا موعدين Mortimi, voida mordim, motimi, vouda mortim, morti